والله الفاتر السماوات والأرض جاعي الملانكة رسلاً مليئة لحق المثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من فلا نمسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا مد له جل عن الشريك والنظير وتعالى عن الشريك والضمير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصوته من خليقته وخيرته من بريته بعثه الى الجنه داعيا وللايمان مناديا وبالمعروف اخرا وعن نشهد بالله أنه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح, ونصح الامه حتى كشف الله به الغمه فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سوى لا يزيغ عنها الا هالك لا يزيغ عنها الا هالك ألا وهي السنه المطهر زادها الله رفعه وتطهيرا وأكثر من متبعيها أما بعد اخوتي الكرام اعلموا رحمكم الله أن حلول النقم أن حلول النقم وهلاك الأمم بسبب المعاصي والذنوب والفتن إن الله جل وعلا من سننه في هذا الكون ان من طغى على الله وتكبر وان من بغى واظهر الفساد في الارض وأحل فيها النقم فإن الله جل وعلا يهلك إن هذه سنة من سنن الله عز وجل في الكون فإذا تكبرت أمة وأظهرت الفساد ونشرته فإن الله جل وعلا الحليم يرسم تلك الامه ويسيمها سوء العذاب ويهلكها الله جل وعلا لا محاله ك فإن المعاصي والذنوب تحل الفتن والنقم، وتغيق الأرزاق، وتكون سببا في نشر الفقر والأوبئة والأضرار. وقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا ظهر الزساد في البدل والبحر بما كسبت أيدي الناس ليزيحهم بعض الذي عملوا الذي أهلك البلاد والعباد لكن الله جل وعلا رحيم بالعباد ينهل الله جل وعلا بالعب حتى يتوب إلى الله ويرجع حتى يتوب إلى الله ويرجع اليه فإن استمر العبد على تشكره وطغيانه واصر على اخترافه وظل مستهترا اذاقه الله عز وجل العذاب وأحله الله جل وعلا أحله الله جل وعلا سوء العذاب واذاقه الفتن والنحك ان الله جل وعلا قد قص علينا في كتابه احوال الامم المتكبره المجاهرة بالمعاصي الذي حاربت الله جل وعلا كيف اهلكها الله جل وعلا قال الله جل وعلا قد بلغت مبلغا عظيما من الحضارة ومن القوة فقد حباها الله عز وجل قوة في الأجساد وقوه في العقول والأفكار وتقدما عظيما في الحضارة إلى الآن إلى الآن مع وبلوغه مبلغا عظيما لا ذلنا لا نعلم كثيرا عن تلك الحضارات في العصور الماضيه يعني هناك امور الى الان لم يصل اليها العلم قد توصل اليها اولئك الذين سروا فلا يزالوا في حي كما حدث مثلا في بناء الهرم الاثق وما فيه من المعجزات إلى الآن حضارات عظيمة جدا فهؤلاء بلغوا بلعن عظيما من الحضاره ومن القوات في الأجزاء ومن السعة في الأرزاء لكنهم تكبروا وباغوا بقوتهم ومن يقول تفل لك يا محمد الي هذا جمعتنا ومن بلاحه يستطيع حينئذ ان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله جل وعلا الا تنصروه فقد نصره الله اذا خاذلتم جميع عن نصرة المسلمين المتكبرة البعيثة عن الله عز وجل لتعلموا أن الله جل وعلا يجب أهل الإيمان وأن الأرض رضي الله ولا الآن من ضيق المعاش وقلة الارزاق واسراب الفتن وانتشار الاوبئه والاوراق ان السبب الرئيسي ومن فوقهم ومن تحت رجلهم لكن لو فعلوا ذلك فلو قدت رقل أطل الله في نفسك وفي بيتك أولا لانزل الله جدا وعلى الخيرات والبركات والرحلة وصار على نهج في وقتها أصبره بلا يوم الدين أما بعد فمن أعظم هذة الذنوب رحمكم الله عن الأسرار أن يحرم العبد الرزق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث والسنة ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب يحرم الرزق بالذنب يصيبه وجلاء ذلك بالاستغفار قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار إن كان هذا الأجس فيه كلاما لكنه شواهد من كتاب الله عز وجل من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ورزقه من حيث لا يحتسب ومهما تكرد لكم من فضائل الاستغفار فلن نستطيع ان قدر الاستغفار تلك المنزل العظيم الاستغفار والله يا اخواني ارضه عظيم جدا فاجعل لسانك يلهج دوما بالاستغفار اصابتك مصيبه عليك ان تبشر بالاستغفار ضيء في الرزق ضيء في الصبر الزم لاستغفار وسترى فرجا قريبا من الله عز وجل واطلبوا ان شئتم قول الله جل وعلا قل استغفروا ربكم انه كان غفارا وبنينا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ان يعزل العبد بالتوبه وتوب الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفرت له الذنوب واقيلت عنه العقارات ورفعت له القرجات كان يستغفر الله جل وعلا في المجلس الواحد مئات المرات من 70 مره وفي روايه الواحد ليها توبة فيتوب الى الله عز وجل وهو الذي لم يقتل دمًا قط صلى الله عليه وسلم فنعجل بالتوبة الان اي عاص انا وانت مهما نظرت إلى الذنب على انه قليل انت ممكن تعمل ذنب وتنظر إليه على ان الذنب قليل لكنه في جنب الله عز وجل عظيم ومن ثم قال عبد الله بن رضي الله عنه وارضاه ان المنافق ينظر الى ذنوبه كأنه أو كانها تباغ وقف على انسه فيهشها الشهى بيده هكذا وان المؤمن ينظر الى ذنوبه كانها جبل يسقط على راسه فكلما تستشعر عظمه الذنب كلما يحملك هذا على التوبه والاستنفاق والرجوع الى الله عز وجل وكذلك من اثار الذنوب انها تحرم العبد بركه العلم تحرمه بركه العلم فيحرم العلم النافع وقد اسر ابن الامام الشافعي رحمه الله تعالى لما قام بتسميع الموضع كامير للإمام مالي وهو في سن صغيرة قال له الإمام مالي يا شافعي إني أرى أن الله جل وعلا قد قدد في قلبك مورا فلا تصفه بالمعصية فلا تصفه بالمعصير ورسر عنه أنه الله يترك إلى وكيع شوى حفظي فارشكني فيحب العلم والحفظ ويحرم بركه ذلك بسبب الذنوب المر... بسبب والمعاصي فمن لجأ الى الله عز وجل واستعان به واكثر من الشرك اعانه الله جل وعلا ووصفه ونفعه على بعلومه اخوتي الكرام هناك اثار كثيرة بسبب المعاصي والذنوب هذه الآثار تسبب هلاك الامم هلاك الأفراد وجناح ذلك المقبل على الله عز وجل بتوبه صادقه وان نكثر من الاستغفار وان نثمر الذكر فالذكر له غنم be